أعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق خلق الانسان من نطفته إِن نُّزُلًا حُنًا وَإِن قال إلى بلد لم تكنوا إلا يركبوها وزين ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله Surah Al-Fatihah. الآية لقوم يتفكرون <تسوح> <تصفيق> وسخر والنجوم مسخرات بأمره وسخر لكم الليلة وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ أَنَّ فِيَرَى وَالشَّمْسَ وَالْقَفْرِ وَالنُّجُومُ Amen. يوم من تخرجوا من نباح يتنتلب لترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لعلكم تهتدون فَمَن يَخْلُقُ كَمَا لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعْلَمُونَ رحمة الله لا تحصوها إن wall Um, whoa! فَالَذِينَ <تصفيق> ل أن الله يعلم وإذا لِيَخْلُلُ أَوْ انتم اللهو بنيانه من القواعد في الخر علي مسقوم عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون صدقا